رسالة عاجلة جدا إلى أبناء حركة فتح صوت من أعماق التاريخ يناديكم يا أبناء الفاتح من كانون صوت من أعماق التاريخ يناديكم يا أبناء الفاتح من كانون يا قرة عين فلسطين يا نبض الشهداء العظماء يا إيمان الأسرى الحتمي بفجر آت رغم أنوف المحتلين يا من يزرع حق العودة في وعي الأمة حين تمرون على أفئدة الناس كأحلام وشجون يا أبطال الفهد الأسود في بلع وجنين يا إحساسا بالعزة والفخر الجارف علمنا إياه أبو جندل وفراس الجابر والزرعيني يا أبناء النار وأفكار الثوار الجبارين يا رائحة المشمش في جفنا، يا روعة يافا حين ينور شجر الليمون صوت من أعماق التاريخ سينصفكم سيذكركم إن كنتم يا أبناء الفتح نسيتم سيعيد عليكم سيرة كل الشهداء سيقص عليكم سيرة كل العظماء سيحدثكم عنكم كيف خلقتم من قطرة دمع ثورة وصنعتم من سر الأحراش اليابس كوفية ثائر وهزمتم دوما بشموخ بنادقكم جيش بني صهيون وخرجتم من كل حصار منتصرين وبزغتم مثل الشمس الجبارة من خلف غيوم العدوان وهتفتم باسم فلسطين وحملتم فوق الأكتاف أبا عمار وعبرتم نهر الأردن به وأخذتم عنه حكايات الثوار وتعلمتم منه حدود النار وحزم السيف وإيمان الزيتون هل بعد دروس لقنها أصغر شبل فيكم للتاريخ يباغتكم تجار الدين هل كفر الدهر إلى هذا الحد ليمنح أبطال الإعلام وعشاق الاستعراض دروعا ونياشين هم ليسوا إلا أبطال الكاميرا والتلفزيون يرتكبون الفحشاء بلا خجل ويجيدون الردحة على أرواح ضحاياهم ويعبون دماء الشهداء كأقداح الويسكي ويقيؤون ويعلق ساستهم فوق حبال غسيل فضائحهم أشلاء سميح المدهون ذاك البطل الأعظم منهم رجلا كان وظل بفخر يهزأ منهم وهم مثل ضباع الغابة يختصمون يا أبناء الفتح برب الكعبة هل مات سميح المدهون يا ابناء الفتح برب الكعبة هل مات سميح المدهون ذاك المرغ وجه المحتل الغاصب في الطين هل بعد أقود من أعظم ثورات القرن العشرين يستنصر تجار الدين أي عيد التاريخ بذاءته كي يقتل وحشي حمزة أسد الله وتلوك نواجد بنت العتبة كبده ولتركص فوق بقايا جثته بجنون أحد مرت وأعاد الكرة بعض رمات الجبل المعهودين لكن الله ورحمته معكم بعض بعد اليوم دروب الشهداء الأبطال وأعدوا أرض مدينتكم وستأتي معركة الخندق كي تنصفكم الهجرة قدر العظماء المقهورين الهجرة فصل إجباري في سيرة رسل الله جميعا يا أبناء الفتح اتخذوا العبرة تكونوا أحصنة وحصون يا أبناء الفتح اتخذوا العبرة كونوا أحصنة وحصون بنت العتبة سوف تموت بسم الأكباد ومشارف غزة سوف تزينها الأعياب والثورة سوف تعود إليكم يا أبناء الفاتح من كانون يا أبناء الفاتح من كانون